وإلا تغفر لي وترحمني أكن من القاسرين قيل يا نيح اهدق بسلام منا وتركات عليك وعلى أمم من من نعت وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاكبة للمتقين وإذا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مخترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري وإلا على الذي فطرني أَفَلَا تعفلون